وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَطْعَمَكُمْ بِالْبَنَانِ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 سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُُمْ بِهِ مُشْتَمِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا سارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مطرفوها الا قال مطرفوها ان وجدنا ابا انا على امه وان على اثارهم متقتدون قال اولو وَقُمْ بِأَهْدَا مِنَّا وَجَدْتُم عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَاتَّقْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ دَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي سَطَّرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم نعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير يجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَشُرَفٌ عَلَيْهَا يَتَشَكَّأُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ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 ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون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 وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَكَذَّبُوا وَاستكبروا فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنَمَّا جَاءُوهُم بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَقْدَرْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وَقَالُوا أَأُلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنَبْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ مِنْكُمْ فائِكَةَ في الأأَْرض يَخْلُهُون وَإِهُ لَِلمُ للِساعَةِ فَلَا تَم تَرَّ بِهَا وَتَّبِعونهَا صِرطُم مُستَقِيم وَلَا يَصَُّّكُم الشَّيطَانوا إِهُ لَكُمْ عَدُ مُذين وَلََّ جَون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 فَينِهم فَوَل للَِّذينَ وَلَ مِن عَداد يَو مِن لم هلَ يَوظُرونَ إَِّا الساعَةَ تَأتَهُم بَغْتَتَوَهُم لا يَشعرُون خَلأخَِّاء يَومَائِذم بَعْضُهُم لِبَعْضٍ عَدُ إِلاا المُتَّقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يُطافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِنْ نَهَرٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ لا لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هم الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ دَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وَهُوَ الحكيم العليم وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِنَّهُ عَلَى